فأذلتها تبدأت مني وكانا قصيا فأنا أهل مخاضيها جدعي المخرك طاعا طاعا يا لم تنمي لذ قبل هذا وصورت نسيا من نسيا فنادها يا دكنا ألا الا رحمني قدرنا و بيحتجسني يا رب اليك بجدائل النكره الله قد ساء عليك مقدرت ديار نكودي وشبي وفطلي على الغا لان ما جاي نبي ننسى خطا Laqoori, inna nukalim alhumma ya siniya, اليوم nukalim alhumma ya siniya, inna nukalim alhumma ya siniya, la tashbihi alhumma taqdimun, alhumma bi alaqa Aaj aaj aaj aaj aaj aaj aaj aaj aaj aaj aaj aaj aaj aaj aaj aaj aaj Paro deya deya, momarun, kana deya deya, paro deya deya, momarun, kana deya deya, paro deya deya, momarun, paro deya deya, momarun, kana deya deya, Ya naimu ba ya nangkoo ya ulfi ulfa, ya ulfi ulfa, siwa ورغم ما في عيني وانا بهذا العلم يضمر عاشقيا والسلام علينا يوم نذكر ونجمع نورنا اودع دارك انت سب العلوم يوم يوم الذي فيه ما كان Do not hide, do not hide. Oh, can I have all of you? Can I hold? Oh, فويل <تصفيق> للذين كفروا من مشهد يوم عظيم افلح بهم يوم كاكي نفع لموح اليون في <تصفيق> ضداء السجر وأنا نرى برض يوم الحساسي إسقف يدمر إسقف يدمرهم في غفلة موحو وقصنا عنيون يومون إنا نحن نفعونا Ay la ilahe illallah. We sought refuge in the انا الذي اذكر يا انا الذي ما استلمنا لا نسمع وما نغفر وما نكمل عن جنينها يا انا اني قد جاء الله مني من الرحم الذي ياتيكم كلا قلوها سويا يا مراء أبت لا تأخذ الشيطان إن الشيطان كان الوحفان عظيا يا مراء أبت إني أفرق أن يمسك عزاق إني يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لأنك مات إلى أرض منك رجل منه مليا وعلى سلام كان وما دون الله حتى أن لا أكون بدعاء رسي شقيا فلما احتدنا وما يحبنون من دون الله وهبنا من رحمتنا وجعلنا لهم وجعلنا لهم نزال فبق العليا والزوح من Waya ni a muja jali bismillah ya Allah ya a muja ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah وكان رسول النبي وكان يامو أهله بالصلاة والسكرة وكان إذا أدع في مرضي في الكاملين واجبر في, الكاملين في الكاملين كان في O Allah, O Allah, my Lord! O الله the من النبيين من noble, the noblest, the noblest, from There is some rage in laughter In the name of the Saddam And the strength of it can be A ziemlich يا رب ارحم قومك قوم جدلوا وكي يا وانا ياك يدخلون الجنة، لا بنا. ياك يدخلون الجنة، توارى لغة وسريعة. خلنا نقول نحن من الصلاة والسلام والسلام والسلام، ونحن نقول حاولنا غيا. إلا أن تعت وآمن وحمل الصالحا فأولئك يدخلون الجهنة ولا يطلبون شيئا لن نأت عجب للتي الرحمن عباده بالغيب إنه كان وحده عشيا لا يتمرون فيها لقوة إلا سلامها وله مرزكم فيها لفعة التي <تصفيق> نورت من عباد وما نتنسل إلا بحمر رحبك له ما بين أيدينا وما وما وما بينهما وما والطابع العبادة من أن تألم لم أتنيا ويقول إن رجلنا سام أيداها بالسلسة فأخار حيا أولا ها سيكر جوننهم واش يعين دولن نرن ريواننهم حربنا جهل من مذي يا ها سيكر جوننهم واش يعين دولن ها هو حمنا جاننا ثم نرانا في عنه من كل أيهم ثم نحن اهلم الذين هم أولادها ثم نحن الذين اولا يا وليا وان يا تمر الليل كان على الدنيا مَا نَنُوحُ فيها فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ وَإِذَا سُئِلَ عَلَيْهِمْ أَيَّاتُنَا بَلِ الْكَافِرُونَ هُم بِآيَاتِنَا مُنْكِرُونَ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا من يمتعي قيت سير النقام هو أشتر نبيا وكما قبلهم وَمَا جَعَلْنَا لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عِزًا إِلَّا نَحْنُ وَمَا نَمْنَحُهُ إِلَّا تَسْرِيحًا كَذَٰلِكَ نُرِيَاهُمْ آيَاتِنَا ثُمَّ إِنَّ الْحَقَّ لَيُظْهِرُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِنَّ فسيعلمون فسيعلمون من هو شهر مكانا وأباك الله الذي نهده الهدى والغاقية الصالحات خير خير I stand at the edge of the ocean. The ocean, the والطمع الغيبان اشتقد انوز يقول يقول له من العذاب حتى ونكتب يقول ليكونوا له الحزة الرزلة سيصفحون بعبادتهم ويكونون عليهم بالتعام ألم ترأهم منها أغترنا الشياطين على الجاسين أغترنا الشياطين على الجاسين ينزع نور ضوء السماء يوم ينعاد حضرهم الساء يوم احترز المتقين لو رحموا المستقيمين الى الرحمن وذكروا ونصوح المجرمين الى جهنم ولعن لا يملكون لهم عذرا الا من شفعه الرحمن My love,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 يا كل ما في السماء يا كل ما في السماء يعلو لله انافرنا من عددا لقد طاروا وحق لقد كانوا وهزمنا وكنوا وضلوا ان له ما قيارا في صدفنا ان الذين آمنوا فيجعل فيجعل ما وهم يصارحات يغادرون لتبشر به المتقين وتعذر به فوق الندا وتمهلكنا قبلهم مرارا هل تحب منهم من احد او لهم